ولا يأتون البأس إلا قنيلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَاءِكُمْ فَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَعْقَادُونَ إِلَّا قَلِيلًا